119. إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا 110. إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا 111. عيدا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفُونَ بِذل وَيَخَافونَ يَوْمَن كَانَ شَّهُ مُتَطير وَيُتعمونَ الطَّعَام عَ حُِّهِ مِسكينَ وَيَتمَ وَأَثير إَِّ م نُتعمُكُمّ وَجهِ اللهِ لا نُريدُ مِن جزا ولا شكورا ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قطريرا فوقاهم الله شر وذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وَجَزَاهُم بِمَا عَصَوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ 116. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا 117. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا 118. عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وَكَانَ سعيكم مشكورا إن